ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهداء ذلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحدة بلغنا إلى كتاب الجنائز يقول مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز طبعا من الأمور المستحبة عند موت الميت أن يوجه وجهه إلى القبلة ويستحب أيضا عند احتضاره تلقينه لا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقينوا موتاكم لا إله إلا الله قال وإذا تيقن موته أغمضت عيني يعني خلت أكد أنه مات يغمض عيني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمل عيني أبي سلم لم توفي وقال إن الروح إذا قوض تبعه البصر والحديث هو مسلم وشد لحاء بخيطة أو لفافة أو نحومة لألا يبقى فمه مفتوحا فيكون المنظر قبيحا تشد لحاءه لأجل هذا وجعل على بطنه مرآة ويأدام الحديد يتراء فيها الإنسان وجهه أو عركة حديدة ثقيلة لماذا قالوا من الحكم في ذلك تلك لألا ينتفخ البطن وبعضهم قال لا يستحب هذا لأن البطن إذا انتفخ لم يمنعه ما وضع عليه وإنما ينبغي الإسرع بتجهيز الميت الأصلي قبل أن ينتفخ البطن والنبي السلام قال أسرعوا بالجنازة فإنتقوا صلاحة فخير تقدمونها إليه وإنتقوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم هذا اسم عليه ونحتج إلى تأخير دفن الميت كان يشتبه في سبب وفاته يخشى أن يكون قتله أدمية غفية أو له شيء مثل هذا فإن بغى أن يوضع في ثلاجة الثلاجة تضع عليه مراوح للا ينتفق التغير الرائحة وإذا أخرج من الثلاجة لغسله جاز غسله وهو متجمد لا بأس بهذا تكل من الأمور التي لا فيها كما فتاوى اللجنة الدائمة قال باب غسل الميت تغسل الميت ما حكمه حكمه أنه فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن الباطن وهذا عليه الإجماع فإذا أخذ في غسله سترت عورته تستر عورة الميت وجوباً هذا بإجمع أهل العلم والعورة ما بين الصورة والرقبة فيحرم على الغاسل أو غيره النظر إلى عورة حي أو ميت لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة في مسلم ثم يعصر بطنه عصراً رفيقاً لماذا؟ ليخرجوا للأذى المتهيئ للخروج لأنه لو تركه ربما خرج بعد الغسل فإنه وسخ الكثل وقذره فلذلك يفعل به هذا ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو كفازا وحوما فينجيه بها يمسح القبل والدبر يأصل فرجه من مخرج منه من أذى قبل أو فاته أو بعدها لتطهيره من النجس من غير أن يمس عورته بشيء من جسد لأنه يحرم مس العورة في الميت فوق سبع سنين بالإجماع قياسا على تحريم النظر إليها ثم يوضئه مثل وضوء اهل الصلاه وهذا مندوب اليه لقول ام عطية رضي الله عنها لما غسلنا بنته النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدئنا بما منها ومواضع الوضوء منها وهذا الحديث متفق عليه ثم يغسل راسه ولحيته بماء وسدر وهذا طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسله بماء وسدر وهو متفق عليه وثبت عن عائشه رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال والله ما ندري كيف نصنع نجرد رسول صلى كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة نوم خبيب حتى الله ما من القوم من رجل إلا ذكره في صدره نائما قالت ثم كلمهم من ناحية البيت مكلم لا يدرون من هو فقال غسلوا النبي صلى الله عليه ثيابه قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول صلى الله عليه وسلم وفي قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلوكوا الرجال بالقميص عن تع القميص لم يجردهه صلى الله عليه وسلم عائشه قالت لو استقبلتم الامر ما استظبط ما استظبطتم ما غسل الرسول الله صلى الله عليه وسلم الا نسائه ثم شقوا الايمن ثم الايسر يعني يغسل بالماء والصدر شق الايمن ثم الايسر وان جعل في هذا الماء صابونا او شامبو او غيرهما مما يزيل الاوساخ عن جسد الميت حسن لا اشكاله في ذلك ان هذا يكون اكمل في التغسيل والتنظيف ثم يغسل كذلك مرة ثانيه وثالثه يوصل مره بعد مرة يعني ويزيد أن يحتاج البيت إلى زيادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها حديث أم عطي غسلناها في ابنته اغسلناها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر إن رأيتنا ذلك والحديث متفق عليه يعني إذا احتاج الجسد إلى التنظيم فيغسل أكثر من مرة يمر في كل يمر في كل مرة يده على بطنه ليخرج ما باقي في جوفه من أذى متهيئ للخروج لألا يخرج بعد انتهاء الغسل لكن ورد في حديث عليه رجل الله عنه أنه لم يرى من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يراه من الميت فقال ما أطيبك حيا وميتا صلى الله عليه وسلم وسده بكتن يعني سد موضع خروج الأذى وعضبه بكتن لأن لا يخرج منه شيء بعد ذلك فإن لم يستمسك مكان خروج الأذى بل استمر خروج الأذى فبطين حر أي سد مكان خروج الأذى بطين الطين الخالص الذي لم يخلط برمض وأنه في قوة تمنع خروج الأذى ويعود وضوءه لتطهيره وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يوضأ من أجل خروج الأذى لأن الغسل التنظيف لا للتطهير لقول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته نرقته اغسله بماء وسدر فذكر ما ينظفه ولم يذكر الوضوء ولم ينقى بثلاث زاد إلى خمس إلى سبع ثم أعطيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا او زيادة إن رأيتنا ذلك او أكثر إن رأيتنا ذلك ثم ينشفه بثوب التنشيف لا تبتل الأكثان هذا بالإجماع واستحب أن يجعل الطيب والأفضل أن يكون من الحنوط وأخلاط من الطيب تصمع للأموات في هو ومجامع الوسخ كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرطه لأنها أحوج إليه من غيرها من غير الجسد واستحب أيضا أن يجعل الطيب على مواضع السجود الجبهه والأنف واليدين والقدمين والركبتان استشريفا لمواضع السجود وان طيبه كله كان حسنا طيب الجسد كله النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي وقسته ناقته ولا تحنته فيهضل على من عادتهم تحنته الأموات يعني تطيبه الأموات ويستحب أن يجعل في الغسلات الأخيرة كافورا ونوع من الطيب أبيض يلقه ثم يجعل في الإناء الذي يغسل به ثم يصب عليه الماء ثم يغسل به الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطيه في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور ويجمر أكفانا يعني ي ما عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثه ما عندش في ضعف ولا شواهد ولذلك ابن المنذر قال كل ما نحفظ عنه من اهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت أن يبخر يعني وإن كان شاربه او اظى كان شاربه واظافره طويله اخذ منه لان القص مستحبه في الحياة كذلك بعد الوفاه ان هذا كل من باب التنظيف طيب لو لو وضع في لو في خاتم في صعوبه في الخروج يترك خاتم مثلا في ذكر وانثى واسنان ده استاذ ذكرت شد او تخرج الاصل لانها لو لم يكن فيها مثل وزاء شديد للمية، تخرج إضاءة للمال وما من ان بقاه يضاع الماء ومن هي النبي صلى الله عليه وسلمنا ان اضاعت الماء قالوا ولا يسرح شعره لانه يؤدي الى تقطيع الشعر بالتسريح والمشط امام احمد انكر المشط في حديث ام كان اول قوله ما الشط ما تقرون على أن مرضا دفرناها والله تعالى أعلم والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويزدل من ورائها لقول أم عطية لما ذكرت غس بنت النبي السلام دفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقينه من خلفها والحديث انتفق عليه قال باب تكفين الميت تكفين الميت فرض كفاء كتغسيله بالإجماع ثم يكفن في ثلاثة أثواب عن لفائف أو خرق ونحوهما بيض ليس فيها قميص ولا عمامة قول عيشة رضي الله عنها قفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أتواب بيض ليس فيها قميص ولا عمام أدرج فيها إدراجا ومتفق على فهذا هو أفضل الكفن لأن الله تعالى اختاره لنبي صلى الله عليه وسلم والواجب كفن يسطر جميع بدن الميت طيب لو أن بعض الناس كان يعني يكثر من الزيارة الحق والعمرة في سوى معين وأقل يعني كفنون فيه هذا ف... يكفن فيه المحرم لكن غيره لا يعرف أنه يكفن فيه قال يدرج فيه إدراجاً يدرج فيه إدراجاً والصورة معروفة تبسط اللفافة أو الخرق الأولى على الأرض ثم تبسط الثناء فوقها ثم تبسط الثلاثة فوقهما ثم يضع الميت عليها مستلقياً ثم يرد الطرف الأيمن للفافة العليا التي تلل الميت على شق الميت الأيمن ثم ترد الطرف الأيصر على شق الأيصر الصمة فعله السنة كذلك والثلاثة كذلك وإن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس لما ثبت عن عبد الله بن عمر بن العصر رجل الله عنهما أنه قال الميت يقمص ويوزر ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفنا فيه والمرأة تكفن في خمسة أثواب درع ومقنعة وإزار ولفافتين درع ومقنعة وإزار ولفافتين لما روى الجوزقي عن أم عطية قالت فكفناها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك يعني إذا أوصى في ذلك أبو بكر رجل الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلت رجل الله عنها وهذا فعل كبير ولا ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات قدم, قدم الأب والجد على من سواهما لأنهما أكثر شفقة لأن الأب والجد أكثر علما بهذه الأمور من غيرهم وقدم الأقرب على غيرهم لأنهم أحرصوا على مصلحة الميت وعلى الستر عليه ولهذا غسل علي بن أبي طالب رسوله سلم فكثبت عنه أنه قال غسلت رسول الله سلم فذهبت وأنظروا منهما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان صلى الله عليه وسلم طيباً حياً وميتاً وفي غسل المرأة يعني في غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب في الأقرب من نسائها طبعاً يجب أن يسأل هذا الترتيب يعني يقال به عند المشحة يعني إذا اختلفوا فيقال يقدم فلان على فلان أو كذا على كذا وهكذا إلا أن الأميرة يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده لما ثبت عن حسين بن علي رجل الله عنهما أنه قال لسعيد بن العاص وكان أمير المدينة حين مات الحسين بن علي رجل الله عنهما تقدم فلولا انها سنه ما قد ما قدمت فلولا انها سنه ما قدمت وسلطانه قال باب الصلاة على الميت الصلاة على الميت فرض كفايه باجماع اهل العلم وردت احاديث كثيره منها ما في الصحيحين من حديث ابي هريره من شهد الجنازه حتى صلى عليها فله اجرات ومن شهدها حتى تلفن في الاكرتان هذا فضل الصلاه على الجنازه ما من رجل مسلم يموت فيقوموا على جنازاته أربعون رجلاً لا يشركون بلا شيئاً إلا شفعهم الله فيه كما بالصحيح من حديث ابن عباس مسلم والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفتح قولي أبو أمامة بن سهل رجل الله عنه السنة في الصلاة على الجنازة يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي ثم يخرص الدعاء للماء ثم ولا يقرأه إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي أقول بعد التكبيرة الثانية ثم يكبر و يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا وتكرنا وأنتانا أسفر الواردة في هذا يخبر الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء وأي يعني يستحضر النية ويخلص له في النية ويخلص له في الدعاء وإن يعني اتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى وأفضل فيخلص ويتبع وخيره دعا ما أخلص فيه وكان متبعا فيه الهجي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لما ورى في حديث أبي أمام السابق فأوارض ثبت الاقتصراع تسليمة واحدة عن جمع من الصحابة كما ذكر ابن المنذر وبعضهم قال المنذر قال هذا قال, قال أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة خارج من الصلاة ولا يوقف على أن نبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين وإن دعا بعد التكبيرة الربيعة فحصل لما ثبت عبدالله ابن أوفى رجل الله عنه أنه كبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا قالوا لا قال إن الصلم كان يكبر خمسا وفي ضعف ويرفع يديه مع كل تكبيرة لأن ذلك ثبت عن ابن عمر رجل الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة فعل الصحابة والبخاري تعليقا وصله في جزء رفع اليدين في الأدب المفرد وصله أيضا ابن أبي شيبة وابن المنذر فإسنده صحيح عن اب والواجب من ذلك التكبيرات الأربعة لأن هذه التكبيرات هي أقل لما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة وإجمع أهل العلم أنها أربعة, أربعة تكبيرات وبعضهم يقول بالزيادة ومن زيادة فلا لما ثبت عن بعض الصحابة من ذكر خمسا أو ستا أو سبعا والله تعالى أعلم ولا يزين عن سبع كما يقول بعض أهل العلم والقراءة يقرأة الفتاحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على صلاة لمن لم يقرأ بفتاحة الكتاب وصلاة الجنازه صلاه فتجب قراءتها فيها والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الاح حديث السابق وذهب بعض اهل العلم لانها سنه قياسا على الصلاه على النبي صلى وسلم في التشهد في الصلاه المفروضه وادنى دعاء الحي للميت للامر به كما في حديث أبي هريره لان المقصود العظم من صلاه الجنازه الشفاعه للميت بالدعاء له والسلام لموالاه صلى الله عليه وسلم والعموم عن صلاه تحريمها التكبير وتحليلها تسليم ومن فاتت الصلاه عليه صلى الله على القدر الى شهر يعني لمده بعد الدفن بشهر فيصلى عليه لا يجوز لمن فتاه الصلاه عليه عند قبره بعد مضي شهر لا يجوز بقى يعني لمده شهر بعد شهر لا يجوز لما روى النبي صلى الله عليه على ام سعد وقد مضى على دفنها شهر ولان الغالب ان جسم الميت لا يبقى بعد شهر وذهب بعض اهل العلم الى جواز الصلاة على الميت مطلقا جواز الصلاه على الميت مطلقا ولو بعد سنوات ان الميت شفعه ذاك الدعاء له وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى على شهداء أحد في آخر حياته صلى الله عليه بعد ثمان سنين من دفنهم وهذا الأقرب وإن, كانت وان كان الميت غائبا من عن البلد صلى عليه بالنية وذلك بأن تصلى صلاة الجنازة وينوي أنها على هذا الميت الغائب لما رأى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي متى فيه وصف بهم في المصلى وصلى عليه فكبر أربع من الحديث الصحيحين والصلاة على الميت تصحه في المسجد وتصحه في الصحراء هذا كله ثابت عن نفس سلم ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع أو شب خلاص له فترة لم يغسل أو كان محروقا أو مجدور أو محترق أو لقون المرأة بين الرجال أو رجل بين النساء فماذا يفعل؟ ييمم, ييمم. فيكون من يتولى تجهيز الميت بدرب الأرض بيديه ثم يمسح به مواجه الميت وظاهر كفيه لما النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس لوحده منهما محرم قال يُمَّمَ وَلَا يُغَسَّلَ عند تعتبرنا أنه يغسل وممكن أنه يغسل وضعيف شباب جداً وهذا بعض العلم لأنه لا يجب أن يُمَّم لأن غسل الميت للتنظيف لا, لا رفع حدث هو الأقرب والله أعلم وممكن أن يُمَّم احتياطاً وخرجاً من خلاف بهذا أيضاً إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه تغسل الرجل مرأته وتغسل المرأة المراهه زوجها لماثله اسماء بنت عميس او بكر او لو استقبلتم الامر ما استدبرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نسائه وثبت علي بن ابي طالب رضي الله عنه غسل فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وكذلك أم الولد وهي الآمة المملوكة التي جامعها سيدها فولدت منه مع سيدها فلاها أن تغس... تغسله إذا مات قبلها ولاه أن يغسله إذا ماتت بعده لأنه معنا الزوجة في جواز النظر واللمس وكذلك في الغسل قد حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على ذلك كما في المجموعة شرح المهذر والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ويقول عمة أهل العلم لما رأى البخاري عن جابر بن عبد الله قال أمر صلى الله عليه وسلم بدفنهم يعني شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم, يص... لم يغسلوا ولم يصلي عليهم ولم يصلي عليه, عليه وإن صلي على الشهيد فحسن يعني الصلاة شفا قد جاءت نصوص كثيرة تدل على مشروعيتها كما في حديث شداد في صلاته صلى الله صل عليه وسلم على الأعربي الذي استشهد في غزوة خيبر وكما في صلاة الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد ثمان سنين هذا متفق عليه وينحى ولذلك ابن القيم يقول في تهذيب السنن وصاب أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الأثار بكل واحد من الأمرين وينحى عنه أي عن الشهيد الذي قتل في المعركة الحديد والجلود التي كان يلبسها لحمل السلاح ونحوها لأنها ليست من الثياب ولما روى أحمد وغيره عن ابن عباس قال أمر رسول الله يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقالت فنوهم بدمائهم وثيابهم ثم يزمل يكفن في ثيابه التي كانت عليه عندما قتل لحديث ابن عباس وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم وإن كفن بغيرها يكفن الشهيد في غير ثيابه التي قتل فيها فلا بأس لما ثبت أنه يكفن حمزة في ثوب جاءت به أخته صفية رضي الله عنها والحديث يعني روه أحمد وإذن بصنات صحيح هذا تبعا خاص بشهيد المعركة أما الشهداء الآخرون كالذي مات بمرض الطعام الحريق الغريق الذي يموت بوجع في البط المرأة تم والذي يموت بالهثم ونحوه مرضه في ام اهلسه انهم شهداء فمثل هؤلاء يعني يجب تغسلهم وتكفنهم والصلاه عليه والمحرم يغسل بماء وستر ولا يلبس مخيطا الا كفنا في لباس فصل على قدر عضو الافضل ان يكفن في ثياب احرامه ضروره ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه لأنه في حكم المحرم ودلل هذه المسائل المرأة البخارية ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي مات محرم بعرفة اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه ولا تحمطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبية ولا يقطع شعره إلا يحلق أو يقص أو ينتف شيء من شعره رأسه أو شعر سائر جسد ولا يقطع ظفره بقص أو غيره دليل المنعي أنهم محرم. يحرمان أنه عليهما في حال إحرامه في حياته في, في حال الإحرام في الحياة فكذلك بعد الوفاء لأنه لا يزال باقيا على الإحرام ويبعث يوم القيامة ملبيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قال رحمه الله باب دفن الميت باب دفن الميت دفن الميت فرض كفاية بإجمعها للعلم ندفن والأفضل أن يدفن في المكان الذي مات فيه أصح في التجهيز طيب لو ان الميت اوصل يدفن في مكان اخر يجوز تنفيذ الوصيه والاخص في هذا العصر لتسهيل النقل سهلا توفي مسلم في بلاد الكفار فاما ينقل الى بلاد المسلمين يدفن في المسلمين واما تجعل للمسلمين مقبره خاصه في بلاد الكفار ويدفن فيها فالاصل ان تفرض مقابر المسلمين من مقابر الكفار وهذا امر مجمع عليه ولا يدفن المسلم مع المشركين لانهم يصيبهم العذاب ويستحب دفن الميت في لحد يشق في جنب القبر شق فيوضع فيه الميت كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفاق الصحابة وجمعها على جواز الشق واللحد وينصر عليه اللبن نصباً وذلك يوضع بوضع اللبن منصوباً على المنفتح من اللحد حتى يسد جميع اللحد كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرم رفع القبر أكثر من شبر البناء أو غيره حليس علي بن طالب معروف ولا يدخل في القبر أجراً هو الطين المطبوخ ولا يدخل في القبر خشبا ولا يدخل في القبر أيضاً شيئاً مسته النار والدليل على قراءة إدخال هذه الأمور الثلاثة السبقة في القبر أن ذلك لم ينقل عن النبي السلام ولا عن أحد من الصحابة وأنما نقل عنهم نصب اللبن على اللحة في أسفل القبر ثم دفن القبر بالطراب ولهذا فإنه يكره أن يدفن المسلم في صندوق خشبي وإن فعل ذلك أحد من المسلمين تشبه بالكفار فهو محرم لأنه يحرم التشبه بهم في حال الحياة وبعد الموت لأن هذا من خصائصهم أما إن فعلوه للحاجة إليه فلا حرج قد, قد يكون هناك حاجة قد يكون محروقاً نقل يصعب فتح إذا فتح التبوت ينتقل المرض مات المرض معانا فنتقل المرض لناس كل هذا يكون من باب الضرورة فلا يفتح لا بأس بهذا قال رحمه الله تعالى باب التعزية وزيارة القبور قالوا يستحب تعزية اهل الميت لعزاء الصبر عن كل ما يفقده الإنسان وتعزية أقارب الميت أمرهم بالصبر على هذه المصيبة وهي مستحدة بلا نزاع فإن بالسلام قال ما من مؤمن يعز أخاه بمصابة إلا كساه الله عز وجل من حلال القرامة يوم القيامة وهذا ضعيف وإن كان بعض أهل العلم يحسنه بشواهده ومن أحسن التعزية أن يقول المعزل قريب الميت تصبر واحتسب فإن الله إما أخد أوله وما أعطى قلشان عنده بجر مسمى فالتصبر ولا وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنأ فأرسل يقرئ السلام فأرسل صلى الله عليه وسلم يقرئ يعني السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطه كل شيء عنده بأجر المسمى فالفصبر والكحتسب تفقون عليه ويجوز لأقارب الميت أن يجتمعوا في منزل أحدهم وفي مكان آخر ليعزيهم الناس يقول ويصطفون على المجبرة في يسلم عليه الناس وهذا كله لا إشكل فيه رد لا تجوز النياحة ولا النادب ويجوز ذكر محسن الميت إن كان هذا من باب يعني ليس من باب النياحة ولا النادب ويجوز البكاء عليه بكاء على الميت قالوا البكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة فإذا لم يرفع الصوت أو فيه ندب أو نياحة بالإجماع يجوز البكاء عليه نعوه السلام دخل على ابنه إبراهيم وجل بنفسه فضرفت عيناه بكى ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقوله إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم ولا محزن من لا يعذب على دمع العين ولا حزن القلب وإنما يعذب على ما ينطق به اللسان إمكان مما يسخط الله تعالى قال ولا بأس بزيارة الكبور للرجال طبعا هذا قال لقول النساء صلى الله عليه وسلم زوروا الكبور فإنها تذكر الموت كما في مسلم وزيارة الرجال للقبور مستحبة بإجماع أهل العلمي لا ولا في لا انت ذلك خلاف اصلا في زياره في استحباب زياره الرجال يبقى كما يعني قال ولا باس بزياره الكبور للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم زورو القبور فانها تذكر الموت وطبعا كل الرجال وينظر في زيارة النساء للقبر طبعا قال يعني طبعا الحنابل يمنعون والمراه كالرجل ما لم تقع في محرم ونياحة وآرط مخدوط وشق جيوب قال ويقول إذا مر بها أوزارها سلام عليكم أهل دي قوم المؤمنين وإنها إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتلنا بعدهم وغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العبياء من الأذكار التي ثبتت من الأدعاء التي ثبتت في زيارة القبور فلثبوث أكثر هذا الدعاء عن النفس السلام وإن دعب غير من الأدعاء الحسنة فلا بأس يدعب لهم بي... وانقرأ القرآن ووهبه لهم هذا كل كذلك لا بأس به وثبت في مسلم حسب وراء الله السلام عليكم در قوم المؤمنين وأن إن شاء الله بكم لاحقون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وأن إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العفاة كله ورد واللهم اغفر لهم واللهم ارحمهم إلى غير ذلك وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواء حكى شيف الإسلام نجمع على وصول ثواب العبادات المالية لمن أهد ثوابها له وذكر أنه لم يخالف في الصيام عن الميت إلا من لم تبلغه النصوص الوردة في ذلك وذكر أن الصيام عن الميت مجزئ عند عمة أهل العلم ليس فيه إلا خلاف شاذ قال الحفظ بن فام العبادات قسمها المالية وبدنية وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية وأخبر وصول ثواب الحج مركب من المالية والبدنية في الأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار والله تعالى أعلم كفي بعد القدر يا إخوة أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم ليولك <تصفيق>